وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَسْتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واستبعك الأردنون